وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ دَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَأَمَّا مَنْ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 فأنذرتكم نار تلظى لا يصلها إلا الأشقا الذي كذب وتولى وس يجنبها الأتقى الذي يؤذي ماله يتذكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاؤ وجه رب الأعلى ولا يرضى.